ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهزيمه ونستغفره وندوق اليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا إ ن ه من ياتي الله تعالى فهو ا ل م س ت ل د ومن ي ض ر فلن نجد ل ك وليا مرشدا و أ ش ه د أ ن ا اله لا اله الا الله وحده لا شريك له هو ا ل أ و ل و ا ل آ خ ر و ا ل ق ا ه ر و ا ل ب ا ق ر وهو بكل شيء عليم لا ت أ خ ذ ه س ن ة ولا نوم لا يغفر ربكم ولا ينام ولا ينبغي له أ ينال يرفع القط ويخفضه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما ن ت ه ى إ ل ي ه ب ط ر ه في أي السبحات خلقه اي لاحرقت سبحات وجهه خلقه جميعا ي ب ص ط يده في الليل ليتوب م ص ي ه النهار و ي ب ص ط يده في النهار ليتوب م ص ي الليل فاشهد ان لا اله إ ل ا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ ا ل ث س ا ل ه وادى ا ل ا م ا ل ه ونصح الهمه وكشف الله به الغمه واضاء به القدمه وجاهد ت الله حق تقاته حتى ا ت و ه اليقين ف ق د و ا لكم على محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن ومن تبعهم ب إ ح س ا ن الى يوم الدين يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وخلق منها زوجها و ا س ل ت و ه م ا ر ج ا ل كثيرا ونساءا واتقوا ا ل الذي تساءلون به و ا ل أ ر ح ا م إ ن الله كان عليكم ر ق ي د ا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا ا وقولوا قولا س ع ي د ا يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ج ن و ب ك م ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما ثم أ اما بعد عباد الله فالواصل ب ف ا ل الله ع ى وجل وجوده واحسانه ما كنا قد توقفنا عنده مع بني ابراهيم ونشاه بني ابراهيم وتاريخ بني ابراهيم توقفنا في اللقاء السابق عند دخول يوسف ا ل ب ذ ل ولقائمه بصاحبي ا ل ب ذ ل و ا ل ر ؤ ي ة التي ر أ و ه ا وقصوها على يوسف عليه ا ل ل ا نرجع قليلا لنتذكر كيف ل ق ى يوسف السجن ه عزيز مصر ودخل في بيته فلما بلغ يوسف اشده آ ت ا ه الله علما وحكما قال تعالى ل م ا بلغ اشده آ ت ى الله حكما وعلما وكذلك بلغ المسلمين قال الله عز وجل أ ي ض ا في حق موسى قال فلما بلغ أ ش د ه والتوى آ ت ي ن ا م ك م ا و إ ي ت ن ا وكذلك ن ب ي ا ل م س ل م ي في موسى ذكر الله عز وجل أ ن ه استوى ل أ ن بلوغ موسى لم يكن كلوغ يوسف إ ن م ا موسى كلب بلوغه أ ش د وقوته اشدت لذلك قال عنه قالت وجدت الدوام اما معاذ مثلك قال الحق سبحانه وتعالى فلما ب ل ا مثله آ ت ي ن ا ه فراودته الذي هو في بيتنا عن نفسه وضلقت الاكوان وقالت حيتا ث ل ا عوامل لارتكاب ا ل س ا ح ش ة هو في بيتها وهي لها سلطان عليه و غ ل ق ت الابواب اعطته الامال وغرقت اي احكمت الخلق والابواب هاته عتاده و غ ل ق ب ا ل أ ب و ا ب ثم هي التي عرضت فقالت لي ث ل ا ث ة أ و بثني ثلاثه, ثلاثة. فرد عليها يوسف بثلاث أ س ب ا ب ل ل ع ف ة قال معاذ الله فر, موسى، فر يوسف من كيفها و إ غ و ا ر ه ا الى الله ف إ ن كنت انا في بيتك وتحت سلطانك ف إ ن ي أ ف ر الى الله ليعصمني قال معاذ الله و إ ن كنت لاغلقت الابواب فانه لا في قلب شيء لا يمكن ان يغلق انه ربي احسن باسواق قال المقدرون ي أ ق ص د ربه سيده الذي اشتراه احسن باسواق واكرمه في بيته فلا يكون ربي ذلك الخيانه في قيامته وعند أ ه ل الكتاب يقولون قال لها موسى قال لها يوسف لقد أ ع ط ا ن ي سيدي كل شيء واطلق ي د ي في كل شيء إ ل ا أ ن ت ف إ ن ت و ا ط ل لذلك ما كان لي أ ن أ ق ت ر و ي ن غلقت ا ل أ ب و ا ب ثم الملاك ا ل ث ا ن ث في مقابل وجئت لك وتهيئت لك انه لا يمسح الظالمون كيف تتهيئت فلما نجاه الله عز وجل منها وعصمه برحمته سبحانه وتعالى فكان من ا ل إ غ و ا ء أ ص د ر إ غ و ا ء ا ل جماعيا وجمعت النسوه فقال يوسف رب السجن أ ح د إ ل ي مما يدعونني اليه و إ ل ا تصرف عني ك ي ف ه م أ ص ف و من الصغابه و ا ل ق ر ا ب ه اصفو ل ي ه ن ا فطرح الله عز وجل عنه كي ت ه ثم ب د أ له السعت ما ر أ ه ا ل آ ي ا ت على ص د ت ه و ب ر ا ت ه م ان يسجد حتى ينسى ا ل ن خبره و خ ص ت ه والسجد عاد ق د ي م في نصف ليس بحديثه كلما عجب الصادي ت ج ل لما وقف موسى امام فرعون عقله وبين له ا ل آ ي ا ت فلما عجب عن ت ج ذ ي ب موسى قال لهم اني اتخذت شان غ ي ر ل أ ج ع ل لك ل ا ج من اجل السجن وكما يقولون لو الفرتم م ئ ة ج ز ة ك ا ل ر ح م ة لكان في مصر تسعه وتسعين جزء وجزءها يطوف ا ل أ ر ض ثم ياتي بها في مصر لما ر أ و ا ا ل آ ي ا ت التالته على ب ر ا ء ة يوسف سجنوه ولان ولا الله عز وجل غالب على أ م ر ه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون كان السجن ليوسف هو ملك التمكين في الارض د ف ل السجن مظلوم وخرج منه ع د ي د النسر خرج منه ممكن في الارض يتبوا في الارض حيث يشاء انظروا كيف يدلل الله عز وجل امره في كونه يسجدون ثم يخرج من قسمه لا اقول مكرما ولكن يختار ما يريد ودخل معه القسم ك ف ي ا ت قيل عنهما أ ن ه م ا كان من خدم الملك وكان احدهما يصفي الملك الخمس وكان ا ل آ خ ر موكر ب إ ض ع ا م الملك اتهم في ب ت ه م ة محاوله ا ل م من اجل لذلك أ د خ ل بالسجن فروى ر ؤ ي ة و ا ل ر ؤ ة هنا ا ل و ا ر ي ه ب ق ص ة يوسف فهي من أ ا ط ا ل ا ل ق ص ة من أ و ل ه ا لما ر أ ى يوسف الكواكب تسجد له فقال أ ح د ه م ا إ ن ي أ ر ا ن ي اعصر خمرا والخمر المقصوده العنب ف إ ن ه كان يطبق عليه ل أ ن ه سيموت بعد ذلك الى الخمر فقال أ ح د ه م ا إ ن ي أ ر ا ن ي اعصر خمرا وقال ا ل آ خ ر إ ن ي أ ر ا ك احمل فرط راسي خبزا ت أ ك ل طير م ن ك ه نبئت لتاويله ا ن ا نراك من المحسنين يوسف قد تصب كلها الاحسان ما ا ل إ ح س ا ن الذي يمكن أ ن يرى لرجل السجن وجدوا عليه على ناس الصلاح والصبر رغم أ ن ه م في سجنه مظلوم إ ل ا أ ن ه م ا ر أ و ا فيه ح ظ ا ً ولا ج ز ا ً ولا حقا ً ولا نقضه أ ح د وسنرى كيف سيتعامل هذا المسجون المظلوم مع من ضربه وكيف يحسن إ ل ي ه م مع إ س ا أ ت ه م لهم فلما قال ل ه ذلك أ ر ا د يوسف أ ن يعلمهم من هو وما دينه وما ربه استغل يوسف حاجته إ ل ي ه فهم يريدون منه علما فقبل أ ن نعطيهم العلم أ ع ط ا ه م ا ل ع ق ي د ة قبل أ ن نجيبهم على تسوات أ ع ل م ه م من ربه وما زيده فقال لهم د ا ياتيكما طعامه طرزتان إ ل ا ل ب ا ت ك م به قبل أ ن ي أ ت ي ك م ا واياكم قد تظن ان ذلك من عندي ذلك مما علمته لانه ي ل ترك مله ن قوم لا يعبدونه ولا يؤمنون بالله فكان كفاؤهم أن ان نلى الله عز وجل عليه بهذا ا ل العلم يا قد تركت مله قوم لا ي ع ب د ل ن الله ولا يؤمنون به لا بنوت واتبعت مله ابائي بضوامين وابحاك ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء, من شيء. مهما ن شيء كان بسيطا مهما كان في اعينكم قليلا ما جاز لنا أ ن نشرك بالله من شيء ف إ ذ ا قلنا ل أ ح د ك م إ ن الخمسه في او اثنيسه التي ت ع ل ق ه في ا ل س ي ا ر ة أ و تضعها على باب بيتك فيها شرك بالله لا تستغرب فانه لا يجوز لك أ ن تشرك بالله من شيء فقلنا انها لله دين إ ن كنت تضعها للدين ف إ ن غيرك يضعها ويظن أ ن ه ا تدفع عنه شر خلفه خليت بالكفن ما شاء الله إ ذ ا ظننت أ ن ه ا هذه ترد عنك شر الحاكم فقد أ ش ر ك ت بالله ع ن ت وجل ف إ ن ه ا لا ترد عنك ع ش ي ئ ولا تجد لك ش ي ء هذا الامر الهين ف م ط ف إ ن ه لا يزول لك و أ ن ت نخطئ هل تشرك بالله من شيء اي انسان لذلك حرم علينا ان تعقلنا ل ش ر ك ان تقول حتى و ا ل ن ب ل فهذا ش ر ف إ ن ه فيه تعظيم لغيرك وقدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال من حلف بغير ابنان فقد كفر وفي الغايه فقد اشرك فان كان هذا ليس من الشرك الاكبر من يخرج من المله فهو من الشرك فاياك ان تقع فيه ثم لما بين له عقيدته و أ ن ه لا يعبد إ ل ا الله ساله يا صحيح أ ص ب ا ب المتفرقون خيرا م ام الله ا ل تبير ل ا يمكن ي أن ح د الاحد ل ا ب ة يعرف فإذا و ثم ي ن لك م ط ر ا ما هم عليه من اتخاذ ن الهه هم الذين س ف و ه ا هم و ا ب ا ه م ثم قال لهم ستوافق اما أ ح د ك م س ي ب ق ي في ربه خضراء فيرجع ل س ج د ه ويصدق خ ض ر واما ا ل آ خ ر فيصنف فتاكل الطير من راسه قضي ا ل أ م ر الذي به تستهله ثم ذهب روز يوسف للذي ظن انه سيزجو منهما الذي س ي ع ك ي راسه خمرا فقال له اذكرني ان ا ر لما ت ن ت وتدخل إ ل ى الملك يتكلموا علي ا عرفوا أ ن هناك رجل مسجون بول وعند هذا الكتاب كلام عن يوسف قال وفي ذلك قال السجن ق ب ل الاحياء أ ح ي ن الفجن ا قبل ل أ وضياع الاصدقاء وشبابه ا ل أ ع د ا ء و ض و في ا ل ك صادق فان المسجون هو في قبض مع كونه حيا وفي قبضه هذا يضيع م ن الاصدقاء ولا ينال فيه الا ش ب ا ت كل عدو لجا يوسف إ ل ى هذا الرجل وقيل انه النفي ذكر الله عز وجل في تلك اللحظه تعاقبه الله و عز وجل بان لبث في السجن نصف سنين قالوا لبث في سجنه هذا ثلاثه ايام ل اتى المولى سبحانه وتعالى ان يرثنا ذنوبنا وانه حبب من, من الله الاعمال هو الله عز وجل ورسوله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أ ج م ع ي ن ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين و أ ش ه د ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله ل ثم بعد لما أ و ل ا لهما الرؤيا واتجه ا يوسف إ ل ى هذا الرجل الذي ظن انه سيرت منهما و س أ ل ه أ ن يذكره عند ر ب ه ف أ ج ز ا ه الشيطان ذكر ربه مع ثوبه الكريم ابن الكريم ابن الكريم مع ثوبه النبي ما كان ليوسف الصديق من شرف و م ك ا ن بين ا ل ن ب ي ا ن لا أ ق و ل بين ث ن ا ن إ ل ا أ ن ه لما نسي رفضه في موضع ع ق ب ه الله عز وجل ب ل أ نزل في السجن للعصر لذلك تعلم يوسف من هذا الموحد لما جاءه رسول الملك ف ي ا ل ت د ع ي ه للملك قال له ارجع الى ربك ف ا س أ ل ه بابان الاسود الذي قطعن ايديهن ان ربي ما ن ف ي ذكر ربه هؤلاء ك أ ن ه ا الله عز وجل يعلمنا اذا نجعت لمخلوق فيما يستطيع القيام به فلا تنسى مع ل ج و ل ك لهذا المخلوق أ ن تتعلق بذكر ا خ ر الله أ ب د ا خاصه في م س أ ل ت ك ل أ ح د ي ص ت ط ي ع ي شيء وهذا من ص ة ه ذ ا جدا يتكشف فيها علماء ا ل ع ق ي د ة هل يجوز و استعان بالمخلوق يجوز ا ل د ع و ا ل م خ ل و ق فيما يقدر المخلوق في ع ل ي ه ولكن مع سؤالنا للمخلوق لا ننسى الفارق ف إ ذ ا كان هذا فيما يقدر عليه ا ل م خ ل و ق فماذا ي ج و س ؤ ا ل المخلوق فيما لا يقدر ع ل ي ه حينما نسمع من يقول مثلا يا حسين لو حدثت كذا وكذا أ ع ط ي ت ك كذا يا حسين افعليه ل كذا وكذا بجاه ه ك ن و ك ن ا ن ا و ي س أ ل و ن مخلوق هو في التراب مقبور من ب ك ر و ن ف ي ز د و ن لهذا المخلوق سلطان ساتكم ل ج ل ب ا ئ ك عز وجل فمثلا لو أ خ ر ر ج ل ا ذهب إ ل ى ضريح الحسين والحسين ليس ا ن ثم ت ع ل م بهذا الطريق و أ خ ذ يدعو للحسين يا حسين, يا حسين انا بقرد قليل ح ي ن وعندي ك ا ل صفه هي لا ت ك و ن الا لله اعطاها لهذا أ و ل ص ف ة في ا ل ح ي ا ة أ ث ب ت ه ذ ا المقبول أ ن ه حي وهو ف ح قبره ا ل ص ف ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ص ف ة السبعه انه مع ك و ن ل قبره انه يسمعه ثم صفه العلم أ ن ه ي ع ي ف ه ثم صفه ا ل ق ط ر ه انه قادر وهو في قبره أ ن يذكر له حاجته و أ ن ه ب ه ا ل ه هل هذه الصفات تصح أ ن تكون بالمخلوق الحي فماذا لكم بالمخلوق الميت كذب الشرك في هذا يوسف لما دخل لمن ظل وكلمه ظلنا هنا بمعنى الاعتقاد الذين يظنون أ ن ه م م ل ا م ربهم اي يعتقدون يقينا فظلنا هنا ل م ع ن ى الاعتقاد اليقيني فان تاويل الرؤيه من يوسف لهما كانت عن و ا ح د فهو م ت ي ي ق بالنجاه هذا الرجل فقال له يوسف ان ك يكون عند ف الشيطان ذ ك ر رسائل فلا يدفع السجن ع ق لبعض المعبرين يقولون أ ن الذي يذكر ان ذكرى رسائل هو تافه فلما نسي ذكر يوسف عند النبت ل ب ي يوسف في السجن لضع سنين وهذا وجه أ ن ا ل ن ب ي نسي ليس يوسف و إ ن م ا الذي نسي هو الذي نجى لما دهل ل ا نسي ما كان من أ م ر يوسف اتاه الشيطان ذكر يوسف عند ربه ولكن ه ا ل ا م ي ص ك ان تكون ي ه م و ل ي ه م س ل ي ه م س ؤ و م س ؤ و ي و ل ي ه ل ي ه م س ؤ و ر ي ه مسؤوليه م ل ي ه مسؤوليه م س ؤ و ل ي مسؤوليه م ل ي مسؤوليه م س ؤ ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س و ل ي ه م س ؤ مسؤوليه م س ؤ و ل ا ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ل ي ل ي ه م و ل ي إ ِ ن َّ الله َ عز وجل لما ََّ يسوق َُ لنا هذا ََ ا ل ْ ق َ ص ر ِ وجاءت َََ لقصه َّ ة يوسف ُْ أ َ انها نزلت ََ لما س َ ل َ أ اصحاب َ النبي َِِّّ صلى ََّ الله َُّ عليه ََْ وسلم َََّ س َ ل ُ و ه ان يدلوا َ عليه َِْ من ِْ ق َ ص ِ ما َ فحترق َ فجاءتهم ََْ قصه ِ يوسف كامله غير مفرقه و ل م تتكرر وقال بعض العلماء في مسالك أ ن ه ا لم تتكرر في مواضع الصور ك ث ي ر ث ن ل ق ط ر أ و ل ا ل أ ن كانت فيها إ غ و ا ء و ف ت ن ه و ا ل ل ض عز ا ل وجل في الدين يحب السجن فجاء بها في موضع و ا في ا ل ق ر آ ن ولم يكررها ثم كان في آ خ ر ه ا نجاه وليس ه ل ا ك خ ب ا ق ي ق ط ر ا ل أ ن ب ي ا ء ف إ ن كل ق ص ة لنديه كان آ خ ر ه ا ه ل ا ك قومه كما فعل تكون نوح وخال وصالح وروحه وفين و ش ع ي ل كلها انتهت في ه ل ا ك القوم فكان يذكرهم الله عز وجل دوما إ ن اهداف القرى السابقه اعتبر ان ق ص ة يوسف ليس فيها إ ه د ا ف يوسف هو ابن اسرائيل و أ و ل بني اسرائيل أ ن ذ ي ن دخلوا الى مصر و ع ش و ا فيزا وبه جاء بنو اسرائيل إ ل ى مصر كما سيتغير زمن ف ق ص ة يوسف لها ارتباط وسيط بتاريخ بني اسرائيل فلا يمكن ل أ ح د أ ن يتناول تاريخ بني اسرائيل دون أ ن يتكلم عن يوسف ل أ ن سيكون له ذكر أ ج ظ م مع موسى وبقوله و س ى و ر د ل اسرائيل من مصر ال... نسال المولى سبحانه وتعالى ان يفقدنا في ديننا اللهم اصلحنا دروبنا ويسرع سنه في ابرنا وثبت اقدامنا وصرنا على قوم كافرين اللهم صرنا على قوم كافرين اللهم ص ن ا على اليابول ا ل ل م صرنا ل ى ن ب ر ا ئ ي ل اللهم صرنا على, على, على امر الكرم اللهم انصرنا على السجوديه اللهم انصرنا على السهاجنا اللهم إ ن ه م ض غ و ا علينا فانصرنا عليهم اللهم إ ن ه م طغوا فتنا وابتغوا فيها ا ل ف ت ا د ف ص ف عليهم ربنا من عندك صوت عذاب اللهم استعين ولا تستبدلنا اللهم اجعلنا مساء السفينه اللهم اجعلنا مساء السفينه اللهم ا أ ع ل ن ا مساء السفينه اللهم اجعلنا مساء السفينه أ ه ل ه م اجعلنا أهل ء السفينه اللهم اجعلنا مساء السفينه لتقصد <تصفيق> دينك اللهم تب علينا ل ن السوء اللهم تب علينا ل ن السوء اللهم تب علينا من السوء ا اللهم تب علينا من ا ل س و ت اللهم تب علينا من السوء اللهم تب علينا من ا ح س ن ء وفي الاخره حسنه وفينا ع ذ ا النار اللهم إ ج ن ا نثر التوبه المصوح لا نعصيك رحمه الابد اللهم ا غ ف لنا كل ذنوبنا اللهم ا غ لنا كل ذنوبنا اللهم ارحمنا وارحم مهاتنا وارحم اذاننا اللهم باركنا في ذريتنا اللهم البطن ث ل ا ث حسنا اللهم اجمعنا بلاد ا ل ع م ل ي ا ل مصوره ا ل ت و ب ا ل أ ع ل ى أ ق و ل هذا القول سبحان الله الحمد اشهد ان لا اله الا انت استغفر لزوجك اللهم اكفر اللهم اكفر اشهد ان لا اله الا انت استغفر اللهم اشهد ان محمدا رسول الله حيث قال <سؤال> الصلاه حيث قال الحياه ان يقام الصلاه حيث قال الصلاه اللهم اعز الاسلام والمسلمين Yeah, yeah, yeah. So, a law like what?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 غرير المغضوب عليهم ولا الضالين ف ا ح اسم ربك الاعلى <تصفيق> الذي خلق فسوى <تصفيق> والذي قدر فهدى <تصفيق> والذي أ خ ر ج المرعى <تصفيق> فجعله ثاء ا ش و ا موسوعه النابلسي ع للعلوم م ا ج ا يخفى و ل ا س ر ك ل ر تذكر إن ا م ن ي خ ش الأشقى ى ويتجنب الذي ي ص ن ى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا ي ح ي ا قد أ ف ل ح من ت ذ ك ى وذكرت ن ا ر ب فصلى بل تؤثرون ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة خير و أ ب ق ى إ ن هذا لفي الصحف ا ل أ و ل ى صحف <تصفيق> و ع ه ا ل ا ب ي م و م و س ى ا م ي ه せみいわ الله ب م الحمد ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح م ك ه دعويه غير ر ن ح ي ا ه ذات ع ي ن ب ن ص ر ا ا ل م س ت ق ي م ص ر ا الذين ع ي ه م غير ا ل م أ ض و ب عليهم و ر ق و ا ن د ي ه ل أ ت ا ك ح ب ي ث ا ل غ ا ش ي ة هدوء يومئذ خ ا ش ع ة ع ا م ل ة ن ا ص ب ة تطلى نارا حانيه تبقى من عين ا ل ي ة ليس لهم ض ع ا م الا من ضيع لا ي س م ولا ي ؤ ذ ي الجوع وجوه يومئذ ناعمه لسعيها ر ا ض ي ة في ج ن ة ع ا ل ي ة لا تسمع فيها ل ا غ ي ة فيها عين ج ا ر ي ة فيها سور مرفوعه واكوام موضوعه و ن م ا ر ك مصفوفه وزراغم مئفوته افلا ينظرون الى العلم كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف اغسلت والى الارض كيف فضحت شركه ا ل ه د ذ ك ر ل ه د ع ل ي ه م غير إلا من تولى من و ك ربحيه ذ ا ب ا بلالها إن د ه م ث م إ ن ع ل ن ا ا ج ه م ا ع ي 「あなたは私の家にいる」<パ><パ> akı zorlu <gülüyor> ا ا ل ل س م عليكم و ر ح م ة ا ل ل ه ا ل س ل ا م ع ل ي ك م ورحمة ا ل ل ه